ظالمين، فلا نسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن المرسلين، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غافلين. والوزن يوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون